أعرفه بيته قريب من المسجد كم مررنا على بيته هو ومن معه من رفقته والله كنا نراهم يوميا أثناء ذهابنا وإيابنا للمسجد وهم معتكبون على هواية أضلتهم وأشغلتهم أحدهم منصرف لغسيل سيارته والعناية بها ولا يكون ذلك إلا على أنغام الموسيقى والأغاني الغربية والآخر يتجول بدرجته النارية وكثيرا ما كانوا يتجمعون عند بيته في لهو وضياع للأوقات نمر عليهم في أوقات الصلاة ونقول لهم يا شباب إلا الصلاة يا شباب إلا الصلاة ثم اصنعوا ما تشاءون لعل الله أن يتدارككم برحمته كانوا لا يستجبوا كنا نراهم أثناء ذهبنا للصلاة وهم يختفون عنا في البيت حتى لا نقول لهم ونذكرهم بالصلاة وهكذا ينظون أوقاتهم تضيع للصلوات وإهمال للأوقات حتى جاءنا من يخبرنا أنهم قد نووا السفر إلى بلد قريبة طلبا للهو والرقص والغناء ومحاربة الله بالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكرناهم خوفناهم نصحناهم ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم مضت السنوات ولم تصن عنهم أخبار حتى رأينا أحدهم يصلي بيننا فقلنا يا سبحان الله اقتربنا منه وقلنا له أنت هلان قال نعم قلنا أين صحبتك قال ليتنا كنا مع الذين يسمعون ليتنا كنا مع الذين يسمعون حتى أصبح يقول ليتنا وليتنا قلنا أينهم قال فلان قلت فلان صاحب الدراجة قال نعم قال لا يزال في السجن مديون من قبل الفندق بعد أن رهن جواز سفره وأوراقه والآخر للأسف قلت ما به قال لا يستطيع الرجوع فقلت ما الذي ألم به أهو مسجون قال يا ليت أهو ميت قال يا ليت قلت ما الذي به قال هو مريض يتلقى العلاج. قلت مريض بماذا؟ قال بالمرض الذي لا يذكر. قلت تقصد الإذ. حتى بدأ يبكي. فقلت له لا إله إلا الله. كم وعدناكم؟ كم ذكرناكم؟ كم قلنا لكم؟ ولكن لا تحبون لنا كم وعدناكم؟ ولكن إنا لله. لكم إليه هذه وكم. المادة من فريق جوال الخير.